تابُ آأَزَلنهُ إلَيكَ للتُخِرجَّ سَمِنَ الظّلُماتِ إلى النُور بإذْنِ رَبِّهِم إلى صِاطِ العزيز الحميد اللهَِّ الذي لَهُ مَا فيِي السماواتِ وَما فِي الأرض وَيِلُ للِكافِرينَ مِنْ عذاَابِ شَدد.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 ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور واذا قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب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 جَهَنَّمَ مَثْوَاهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْ دَادَ الَّذِي يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إلى النار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 وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم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 وَأَذِرِّنَا نَسْيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَرْنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ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 وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله, وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران, سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم الننا